والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن الظلم ممن افتري على الله كذبا وكذب بآياته